غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشيكون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثُمَّ نُفِخَ فِي قُبَّةِ أُخْرَا فَإِلَيْهِمْ قِيَامٌ يُنْذِرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ وَوَفَّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها وَقَالُوا لَهُمْ خَزَنَتُهَا لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ آلَ ليدخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس ما المتكبرين الله اكبر الله Inna Allaha liman hamida Rabbana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 ثواب الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرًا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافقين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم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 سميع الله لمن حمده ربنا <تصفيق> ولك الله اكبر الله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 الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت صلاة العشاء نقلناها إلى حضراتكم من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة ونتواصل معكم اخوة الايمان في هذا النقل المباشر من هنا من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة نتواصل معكم ايها الاحبة في الله في هذا النقل المباشر وبعد قليل سنقل لكم بمشيئة الله تعالى صلاة الترويح في هذه الليلة المتلألئة بالإيمان من ليالي هذا الشهر الكريم ومن هنا من رحاب المسجد الحرام حيث امتلأ بالمصلين والمعتمرين والطائفون اخوة الايمان بالبيت العتيق والراكعون الساجدون والذين ينتظرون صلاة التراويح هنا في رحاب المسجد الحرام وبهذه الأعداد الكبيرة التي تفد تباعا إلى رحاب المسجد الحرام ليفوزوا بالأعمال الصالحة وليتقبل الله سبحانه وتعالى الصالحة من الأعمال وفي هذا الشهر الكريم حيث تتضاعف فيه الأجور يتسابق فيه المتسابقون الكل يبذل ما في وسعه ليفوز برضى الله سبحانه وتعالى وليجد الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى الكل هنا إخوة الإيمان يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ونحن نتواصل معكم إخوة الإيمان في هذا النقل المباشر من رحاب المسجد الحرام من جوار القعبة المشرفة قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وفرا ومما ومما يزيد في شرف البيت الحرام أن ثلاثة من أنبياء الله سبحانه وتعالى لهم يد في بنائه وتشيد أركانه فلقد أمر الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم عليه السلام أن يبني هذا البيت فقام بذلك بمعاونة ابنه إسماعيل عليه السلام والنبي الثالث الذي أسهم في بناء البيت هو خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ذكرت لنا كتب السير والحديث أنه اشترك مع قومه في بناء البيت الحرام قبل الإسلام بل إنه عليه الصلاة والسلام هو الذي وضع الحجر الاسود بيده الشريفة في موضعه فلا يعرف بيت اشترك في بنائه ثلاثة من انبياء الله سبحانه وتعالى الا البيت الحرام زاده الله شرفا وتقدم